فَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَأَتَوْا الْقَوْمَ فِيهَا عَذَابًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقي وجاء فرعا ومن قبله والمختفكات بالخاطرة فعشوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا مفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على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 فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشرعوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم قوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم خلوه في سلسلة برعها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام إلا من غسلين لا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 قَدِ لَمَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الْعَلِيمِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ